لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا يخفى أن بين القولين تلازما في المعنى قوله تعالى وحين البأس لم يبين هنا ما المراد بالبأس ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال وهو قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا كما هو ظاهر من سياق الكلام قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال بعض العلماء هي ثلاثة من كل شهر وعاشوراء وقال بعض العلماء هي رمضان وعلى هذا القول بيّنها تعالى بقوله شهر رمضان الآية قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله انا أنزلناه في ليلة مباركة لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق وفي معنى إنزاله وجهان الأول أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما والثاني أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ذكر في هذه الايه أنه جل وعلا قريب يجيب دعوه الداعي وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا وهي قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الآية وقال بعضهم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 الثواب، وعليه فلا إشكال قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بينه قوله من الفجر والعرب تسمي ضوء الصبح خيطا وظلام الليل المختلط به خيطا ومنه قول أبي دؤاد الإيادي فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا وقول الآخر الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم قوله تعالى ولكن البر من اتقى لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى ولكنه بينه بقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 ولكن ذا البر ولكن ذا من اتقى وقيل ولكن البر بر من اتقى ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وقول الشاعر وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحبي أي كخلالة أبي مرحب وقول الآخر لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكن ما الفتيان كل الندي أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فيه ثلاثة أوجه للعلماء الأول أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية وأصحاب الصوامع الثاني أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا الثالث أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم وأظهرها الأول وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف نكتفي بهذا القدر أيها المستمع الكريم وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته